حَسَنَتَ النَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدر وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السر سيأت ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعمل الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويأفو عن كثير وما أنتم تذيرا في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير